بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أولا بسورة النبأ قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعما يتساءل هؤلاء ثم الله عز وجل هذا السؤال فقال عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون وهذا النبا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم من البينات والهدى ولا سيما ما جاء به من الاخبار عن النوم الاخر وعن البحث والجزاء وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنهم من آمن به وصدق ومنهم من كفر به وكذب رحيم الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون سيعلمون ما كذبوا به ثم اليقين وذلك اذا رعون يوم القيامه كما يأتي تقولون. يقول الذين يسوع قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ولهذا قال هنا لا سيعلمون ثم فلا سيعلمون والزمت الثانيه توكيد للاولى من حيث المعنى لو كانت ليست توكيدا اعتبار الصلاه المحموديه لانه فصل بينها وبين التي قبلها العطف العصر والتوكيد لا يسلط إنه غير مؤكده بشيء من الطروف المراد بالعلم الذي فأده الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه حسب على حسب ما اخبروا به ثم تنين الله تعالى معنا على عباده المقررات هذه النعمة ويعلمهم شكرها فقال الم نجعل الارض نابع والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا الى اخره فالارض جعلها الله تعالى نهادا ممهدا الخلق ليست الصلبه التي لا يستطيعون حرفها ولم نشي عليها الا لصعوبه محدثت في الليينة في الرخوة التي لا, ت... لا يمتفون بها ولكنها من خالف لهم على حسد مصالفهم وعلى حسد ما يمتفون به أما الجبال فجعلها... فجعلها الله تعالى أرتاب لمنزلة الوكي للخيمة حيث يثبتها فتثبت به وغيرا ثابت قال تعالى وجعل فيها رواس من فوقها وبارك فيها وهذه الأوتاد قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها في دور في الأرض كما يرسط في بن وكل في ولذلك تجدها صلبه فوية. لا تزاغرها الرياح وهذا من جنان قدرته ونعمته وخلقناكم أجواجا أي أصنافه ما بين ذكر وأنت وصير وكبير واسود وأخمر ومسقي وسعيد لا غير ذلك مما يختلفونها فيه. فهم أجواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واختبطوا الحكمة يعتبر الناس بقدرة الله تعالى وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من نادة واحدة ومن أدو واحد إلى هذه الأصناف المتنوعة المتبعين وجعلنا نومكم سباتا القاطعة للتعب في النوم فقط وما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل ولذلك تجد الرجل إلى تعب ثم نام واشتراح وتجدد نشاطه وهذا من النعم وهو في نفس الوقت من آيات الله ثم قال تعالى من آياته نامكم بالليل والنهار وانتقاءكم من فضلك وجعلنا الليل الفاكر وجعل الله هذا الليل على الأرض من عزلة كان انه البس اهم العره البسنا ان لها وهذا لا يعرفه من وحلفه الا اذا فوقبل فوقبل من الأرض يالك العجيبة اذا جاء صقليل او قليل الارض وان راينا ذلك العجيب اذا صرت كالطائر وارتفاع وحقابه الشمس عنه عن سطح الارض ثم تبين الشمس بعد أن ترتفع تسجد الارض وكانما كشيت للباس الاسود لا ترى شيئا كل شراب لها تبين بهذا قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا اما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب احوالهم وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى على العباد ولنقص على هذا الجزء من هذه السوره شاء الله تعالى من ايقاده ان جلنا واياكم من اهل القران بينهم أهل الله وخاصته وان جلنا ممن قرا وانتفع انه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باسلام إلى الدين ثم قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وفي السماوات السبت ونشفها الله تعالى لأنها قوية في الشداد لكنها كما قال تعالى والسماء بنيناها بايد وانا مرسومون بنيناها بقوه وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وخرجا يعني بحيره الشمس على سراج المريء وهي أيضا تحت حرارة عظيمة وخاجه اي وقاده وحرارتها كما تشاهدون في ايام الصيف حراره شديده مع بعدها الشاحب عن الارض فما غمت بماء يخرج منها ثم إنها تكون في أيام حر من شدة حرها من فيئ جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يشدد الحر فأبدل بالصلاة لأن شدة الحر من فيئ جهنم وقال عليه الصلاه والسلام اشتفت النار إلى الله فعرن لها في فسيك نفس بالشجاعه ونفس بالصيف فاشد ما تجنون من الزمهرير من البرد من الزمهريه زمهريه جهنم يعود بالله منها واشد ما تقول من الحرب من فتح جهنم ومع ذلك فإن فيها مصلحه عظيما للخلق فانها توفر على الخلق اموالا عظيمة في يوم النهار حيث يستغل الناس بها في قهر الانوار وكذلك الطاقه التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كبيره وكذلك علاج الثمار وغيرها من الفوائد العديده من هذه الاحتراج التي جعلها الله عز وجل لعباده فلما ذكر احتراج وحاج في مدينه الحراره ولبوشة ذكر ما ينقل لذلك من المصرات ماء كجاب والماء فيه رطوبه وفيه البرودة وهذا ما أيضا تنبت فيه الأرض وتحياء فيه الأرض ضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا في انضافة المصرار منمول لها حيات من ما فيه وأنزلنا من المصرات يعني و... بأنهم في من الحفاظ و وصدها الله بأنهم أسراث فإنما تعصدها الماء عند نزوله حفظا لما يرسع اللبن من الضرب وغمان دجاجا أي كثيرا الأفق وعشع لنفج به وجنات ولدعا وجناف جميع لنفج به هذا الماء الذين ينزلوا من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض بنقصر الله به الحب جميع أصنافه وأنواعه في البر والشعير والذره وأيها ونباتا من السماء كالتين والعنب وماسها وجنات ألفافا أي بساتين متفا متفا إلى بعض من تفرتها و. بسمها وبهائها وعندما ذكر الله معنى الله على العباد ذكر حتى اليوم الآخر وعنه ميقاد بإجمع الله به الأولين والآخرين وعنشاهد إن شاء الله سلام عليكم في جلسة القفة يسأل الله لنا ولكم العلم الناس وعامل الصالح وأن يجعل عملنا صالح وعن الله موافقا من أرضا وأن نبدأ الآن ولكل واحد من الاف السؤال على السنوي يقول الله عز وجل بنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويه متينه قبل السماوات السبع وقد جاء ذكر السماوات مؤيده للسبع في طعام الفريق في قوله تعالى قل من رب الحموات السبري ورب العشر العظيم أما الأرضون فجاءت مقيدة بهذا العدد في السنة قبل قوله صلى الله عليه وعليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما وقلقوا الله به يوم القيامة من سرع أرضي وجاءت في القرآن الكريم مقيده بهذا العدد على وجه الإشارة في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن لكن أزل الأمر بينهم قوله ومن الأرض مثلهن لا تأثكا فيه إلا المماكلة في العدد عدد لأن المماكلة الكيفية متعذرة لأن هناك أرقا بين السموات والأرض فالكيفيه والصفة والسعه والقوة فتعين ان يكون المراد مثلهن في العدد ثم قال تعالى وبنينا فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا وهي هذه الشمس انها سراج الارض والوهج شديدة الحراره ودليل ذلك اننا نفسد بحضراتها وفي بيننا وبينها هذه المسافه العظيمه ما في ايام الصيف الا كانت قريبه من الرؤوس عموديه فوقها ولا يخفى على اهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائده العظيمه في هذه الحرارة على العيان وعلى الشفاك ولهذا أحكد الله عز وجل ذلك بقوله وجعلنا سراجا وحاجا أي سوهد وانزلنا من المعصرات ماء في الجاج المعصرات في السحب أسمية المعصرات لأنها منزلة الذي حصل اي ماء من السوء فان هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور قال الله تعالى الله الذي يرسل الرياح ويسير اصحابا على سطور في السماء كيف يشاء ويجعله كسبا فترى الوقت يأخذ من خلاله او ثجاجا اي كثير السج يعني للزمار وذلك لغزارته وقوتي حتى يروي الارض لنفرج به حبا ونباتا وجنات الفاقا الحب والنبات والذروه وهو النبات الذي ليس له شاق وجنات الفاقا هي الاشجار ليس لها شاق يأخذ من هذا الماء الدجاج، والفرور، والنخيل والاعناق وغيره، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة في استخراج الماء من باطن الأرض من الماء الذي في باطن الأرض ومن المطر، كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء فاختينه ثم قم أنتم له بخافين. وقال تعالى فيها في مفرق السلف وهي نبيعه الارض ألف الفاقا اي مكفاه بعضها الى بعض حتى انها اتشر من فيها لكثرتها والشفاه بعضها الى بعض ثم قال تعالى ان يوم الفصل كان يقاتل وهو يوم القيامه وسمي يوم فصل فان الله يصل فيه جميع البلاد فيما شجر بينهم وفيما كان يختلفون فيه فهصل بين أهل, أهل الحق وأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الإيمان وأهل العدوان وأهل الاكتبال ويصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار فريق في الجنة وفريق في السعيد وفاميقاتا يعني موقوطا في حجل معدود كما قال تعالى وما نؤخره إلا بأجل معدود وما ظنك بشيء له اجل معدود وانت ترى الاجل تنتهك سريعا يوم بعد يوم حتى ينتهي الانسان الى اخر مرحله فكذلك الدنيا كلها تسير يوما بعد يوم حتى تنتهي الى اخر مرحله ولهذا قال تعالى وما نؤخره الا باجل معدود وكل شيء معدود فانه منتهي يوم ينفق الصور فتأتون أفواتهم والنافق فيها إشرافين ناقل فيها نفق فيها نفقين الأولى يفزع الناس ثم يصعقون على و والثانية محطون من أورب أعودوا إليهم أرواحهم ولهذا قال هنا يوم ينفقه بشهور فتأتون أقواج وفي الآية فما أكبر في الآية إنجاز بالحفظ عند تحديونا فتأتون أقواج عوجا نعفوت ويتلو فوتا وهذه الاقوال والله أعلم بحسب الامم كل أمة في حيلة كابلة تحاسب عليه تحسن شوطاتا في هذا الموقف العظيم الذي تشوى في الأرض في هذا كيف يدرها الله عز وجل القاع صبصها لا ترى فيها حوجا ولا أمت وفي هذا اليوم تقول لها عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا فتحت وانهرتت تكون ابوابا يشاهدها الناس بعد ان كانت الان سقفا محقورا تكون في ذلك اليوم ابوابا مفتوحه وفي هذا دليل على كمال قدره الله عز وجل ان هذه السبع الشداد يجرها الله تعالى يوم القيامه لم تكن تكون ابوابا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا تلو حميم الحميمة يبصرونه أصير في الجبال تقاني استرابا اي ان الجبال العظيمه الصماء تدك تكون في الغمل ثم تكون في استراب خيرها في الجبال فكانت شرابا ثم قال تعالى ان جهنم كانت مصرابا وندعو ذلك للاسبوع القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم قال الله عز وجل ان جهنم كانت مصرابا المرفد ومعده والحرير وجهنم اسم من, من اسماء النار التي لها اسماء كثيره سميت بهذا الاسم لانها في طورنا الغلنا وسواتها وقع لها عذاب الله واياكم منها وهي مصراب للطاغيه قد اعدها الله عز وجل لهم من الآن هي موجوده كما قال تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين وراها النبي صلى الله عليه واله وسلم حين عذبت عليه وهو يصلي صلاه الكسوف وراى فيها امراه تعذب في ذره لها حبستها ما هي أطعمتها ما هي أرسلتها لأكل من انتشاج الأرض ورعا فيها عمر بن رحي أطفاعي يجر قسله في نار يعني أمعاه لأنه كان أول من أكثر الشركة على العرب هذه النار يقول الله عز وجل إنها للطاغين مآبا والطاغي جمع طاغي، وهو الذي تجاوز الحد لأن الطغيان مجاوز الحد كما قال الله تعالى إِنَّا لَمَّا أَطَغَى الْمَاءِ سَمَلْنَاكُمْ سَارِ أي شاد وتجاوز الحد وتجاوز الحد يكون في حقوق الله ويكون بحقوق العباد اما في حقوق الله عز وجل فانه التفريط في الواجب او التعبد المحرم وأما الطغيان في حقوق العدميين فهو العدوان عليهم في اموالهم وجنائهم واعراضهم هذه الثلاثة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحريمها في حجة الوداع في عده مواضع. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرم. في حقوق الله وفي حقوق العبد هم آل النار يا الله. لهذا حن الطاغين مأذن لمتنا والأوب في والأوبلاط الرجوع. ما قال تعالى نعم العبد انه اواب الرجاع الى الله عز وجل لابتين فيها احقابا اي فيها احقابا أي مددا طويله وقد دل القران الكريم على أن هذه المدد لا نهايه له وإنها مدد ابديه كما جاء ذلك مصطلحا به في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة النساء في قوله تعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقه الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى من الله لعن الكافرين وأعد لهم شعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير وفي سورة الجن في قوله تعالى ومن يأف الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فإذا كان الله يشرح في ثلاث آيات المكتابة لأنها لان اصحاب النار مخلدون فيها ابدا فانه يلزم ان تكون النار باقيه ابد الابدين وهذا هو الذي عليك اهل السنه والجماعه ان النار والجنه مخلوقتان ولا تثنيان ابدا ووجد خلاف كثير من بعض اهل في أبديه في... في, أبدي في النار وتعاموا أنها غير مؤبدة واستدلوا بحجز هي الحقيقة الشبه لا دلالك فيها لما ذهبوا إليه إذا كورنت <تصفيق> إلى جلة أخرى فهو خلافي لا معول علم وعلى قوله. ويجب على المؤمن ان يعتقد ما دل عليه كتاب الله جهاله شريحه لا تحتمل التاويل ايات كما سمعتم كلها ايات مكتمله لا يتطرق اله النصر ولا يتطرق اله الاحتمال اما هذا متطرق النصر اليها فلأنها خبر وأخبار الله عز وجل ما في وكذلك أخبار رسوله صلى الله عليه واله وسلم لأن لسأ أحد الخبرين بالآخر يستلزم خذب أحد الخبرين إما تعمد من المفقل ونجد أهلا بالحال وكل ذلك ننتنع في حبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله, وآله وسلم المبني المبني على الوحي المهم أيها الأفضل أنه, أنه يجب علينا أن نثبت شيئا الشيء الأول وجود, النار وجود الجنة والنار الآن وأقل في ذلك أن يقرأنا السنة كثيرة منها قوله تعالى شارعوا إلى مغفرة من مطبق مدنة عضو السماوات والأرض أعداد المستقيم والإعداد التهيئة وهذه الفعل أعداد فعل ماضي يدل على أن العداد قد وقع وفعل اتقال الله تعالى في النار واختقوا النار الذي أعده من السافر والإعداد تهيئة شيء والفعل هنا ماضي يدل على الوقوع وقد السنة السنه شريعه بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم راى الجنه وراى النار الامر الثاني اعتكاد انهما داران ابديتان من دخلهما فهو من أهلهما فانه يكون فيهما ابدا اما الجنه فمن دخلها لا يقبل كما قال الله تعالى وما هم منها المفهدين وعما النار فان عصاة المؤمنين يأخلون فيها ما شاء الله أن يبطوا فيها ثم يقومون آلهم الجنة فما شهد جلالك الأشقار الشفيفة قال رسول الله رسم الله عليه واله وسلم المهم أنه لابن من اعتقاد هذين الأمري طوالهما فالإجابة عندكم يعني الجنة والنار مفلقاتان الآن والثاني أنهما أبدية كان. لا تثنين فقوله تعالى لابتين فيها أحفاظا لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا لا تدل باي حال من الأحوال على أن هذه الأحفاظ مؤمدة يعني أنها إلى أمد ثم تنكر بالمعنى أحفاظا كثيرة فلا نهايه له لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا نفى فيها الضعب الذي يكون به روضة ظاهر الفصل والصرار الذي يكون فيه بروده داخل الجسم وذلك لانهم والعياذ بالله كما قال الله تعالى وان يشتريت يغاث بماء كالمهل يحوي الوجوه يحس الشراب والنشاه المختفقه وهل الماء الذي كالمهل وفيها قرب من الوجه سوى الوجه هل ينتفع به صاحبه الجواب لك بالعكس بالأكش شقوا ماء حميما فقطع عمهار أما في في ظاهر الجسم قال الله تعالى فيوه فعكلوه إلى حواء الجحيم ثم صبوا فوق رأحه من عذاب الحميم وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميد يسخر به ما في بطونهم والجلود ما في بطونهم من الانهاء والجلود سخر الخشب فمن كان كذلك فإنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يسخر حراره بطونهم ومن تدبر ما في القران والسنه من الواهب الشديد لاهل النار فانه كما قال بعض السلف عجبت للنار فكيف ينام هاربها وعجبت للجنه حيث ينام طالبها اننا قال لنا قائل ان لكم في اقصى الدنيا وأنهارا وزوجات وفاكهة لكنا نحن على قذابع أعيننا ميلا ونهارا ونحن إلى هذه الجنة التي ذهر النعيم العظيم والتي نعيمها دائم لا ينقطع وشباب ساكنها دائم يا افهم دائم وصحته دائمه ليس فيها سقم اعتقد اننا لو عدنا بذلك لكنا نسير على اهداب امننا حتى نصل الى هذا المكان وانظروا الى الناس اليوم يذهبون الى مشارق الارض ومغاربها لينالوا درهما من الدنيا او دينارا قد يتمتعون به وقد لا يتنفعون بهم فما بالنا نعرف هذا الموقف من طلب الجنة وهذا الموقف من الهرب من النار ان شاء الله يعيننا واياكم وإياكم من النار ويجعلنا جنوياكم من الهل الجنة بابتين فيها احطابا لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغشارا إلى آخره وسنؤدي الباقي الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى لنتفرى بالاجابه على اسئله الصحيحه ورفق الله الجميل كما يحب ويغرق ويجعلنا واياكم من المنتفعين بكتابه الثاني لهم حق تلاوته انه جوابكم ثم قال تعالى الا حميما ورشاقا وهذا الاستثناء من حق عند النحويين لان المستثنى ليس من جنس المرسكنا منه والمعنى ليس لهم إلا هذا الحموم هو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلا ما لفناه شاغطا لأنهم يغاثون بما أن تنوه ليحلوا جنس وشقوما الحموم فقط طعماء وأساقا اهل المفسرون ان الغشاق هو شراب يمكن الرائحه شديد البروده فنجمع لهم والعياذ بالله ان الماء الحار الشديد الحراره والماء البارد الشديد البروده ليروق العذاب من الناحيتين من ناحيه الناحيتي. الناحيتي حراره ومن ناحيه بروده فلان نضع رائع قالوا إن المراد بالغشاق شديد أهل النار، وما يأخذ من أدواك من اللكن والعرق، وغير ذلك، وآخر الحال الآيات الكريمه تدل على أنهم لا يكون إلا هذا الأشرار الذي يقتطع عن من حرارته من حرارته، من برودته من الله لا وإلى اجتمع هذه الأنواع من العذاب كان ذلك عيادة في إرعاد العذاب عليهم ثم رحمة تعالى جزاءا وفاقا أن يلسون بذلك جزاءا موافقا لأعمالهم من غير ان يظلموا الله تبارك وتعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا وإنكنا الناس انفسهم تظلمون فهذا الجزاء موافق مطابق لاعمالهم ثم بين وجه الموافقه ان يوافقه هذا العذاب للامال فقال انهم كانوا لا يرتون حسابا وكذبوا باياتنا تذهبا فيذكر انحرافهم في العقيده وانحرافهم في القبر انهم كانوا لا يرتون حسابا اي لا يؤمنون ان يحاسبوا ينكرون الهتشاب ينكرون البحث يقولون يا هذا الدنيا نموت معه وما يدفنا إلا الدهر فلا يرضون الهتشاب يحسبون به نحن ذلك هذا هذه عقيد في قلوب. أما أسنتهم ف... يكون هذا تبب هذا شكر هذا وما أشكر هم تقرؤون في كتاب الله ما يصل به هؤلاء المكدبون رسل الله كذلك ما, ما قال عز وجل كذلك ما الذين من قبلهم الرسول إذن يفعلوا شاحر أو مجنون. وقال الله تعالى <تصفيق> أن المكذبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الكافرون هذا شاحر كذاب. وقالوا إنه شاعر هم يقولون الشاعر نربط هي ريب الموت ريب الموت قالوا أيها الذين في عليه الذكر إنك لم تموت ثم أفسينا الملائكة وإن كنت من الصادقين ولو ولو الله حبته أقدامه وحرمه على قومهم لا صبروا على هذا الأمر ثم إن قومهم المتدنيين لهم لم يقتصروا على هذا بل عذبهم كما فعلوا مع رسول عليه الصلاة والسلام للأذية العظيمة وقال آدوهم بحمل السلاح عليه فمن كانت هذه الحالة أجزاؤه جهنم جزاء موافقا مصادقا لعمله كما في هذه العالة الكريم جزاء وفاق إنهم كانوا لا يقولون حسابا وقد أقوا بحياتنا كذابة وكل شيء أحسينهم كذاب كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق وقد من ما يعمله العباد من اقوال وافعال ويشمل كل صغير وكل كل شيء احصيناه كتابا قد غبطناه للاحصاء الدقيق الذي لا يحكم كتابا يعني كتبا وابدا كتبت هذا الحديث الصحيح ان الله تعالى كتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه ومن ضمن ذلك اعمال بني ادم فانها مكتوبه بل كل قوه مكتب الله تعالى ما يفيد من قول الا لديه رقيب عقيد العقيد يا ابن مراقب دخل الرسول على الامام احمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه فقال له يا ابا الله ان قاوسا وهو احد التابعين المشهورين تقول ان امين المريض يكتب فتوقف رحمه الله عن امين خوفا من ان يكتب عليه امين مرضه فكيف باقوال لساننا التي لا حد لها ولا ممسك لها حفاظ طول الليل والنهار ولا نحب لها الحساب مثل ما رايناه واياكم داخله كل شيء حتى الهم يكتب ان لك وان عليك ان هم بالسيئه يعملها حاجزا عنها فإنها تكتب عليك وجهن بها وتركها لله فانها تكتب له فلا يضيع شيء كل شيء احصيناهم كتابا ذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا هذا الامر للاهانه والتوبيخ الذي يقال لاهل النار ذوقوا العذاب اهانه وتوبيخا فلن نزيدكم الا عذابا ولن نخفف عنكم بل ولا نبقيكم ما انتم عليه لا نزيلكم إلا عذاب في قوتكم ومدتي وقد فرأتم في آية مصرى انهم يقولون لخجنه جهلنا ادعوا ردكم يخفف عنا يوما من العذاب فأم هذه الكلمة من عدة جاوز أولا أنهم لم يسعد الله سبحانه وتعالى انما طلبوا في خزنه جهنم ان, أن يدعوا لهم لماذا لان الله قال لهم افشوا فيها ولا تفلوا فراوا انفسهم انهم ليسوا اهلا لأن يسال الله ويدعوه بل يوافقك ثم قالوا ادعوا ربكم ولم يقولوا ادعوا ربنا لأن وجوههم لا تستطيع وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم أي بحن يقول ربنا عندهم من العار والشجي ما يرون أنهم ليشوا أهلا لأن تظهر ربوبية الله إليهم قالوا ربهم ثم ننظروا أنهم لن يقول يرفع عن العذاب قالوا يخفف نحن هم آيسون نعوذ بالله آيسون من أن يغطى ثم ننظر ايضا هل قالوا يخفف عنا العذاب دائما قالوا يوما من العذاب يوم واحد يتبين لكم يا تصورت هذه الحال يتبين لكم ما فيه ما عليه من العذاب والهوان والذل فتراهم يعرضون عليها خاشبين من الذل انظروا من درجه خفي الله واياكم منها ثم ذكر الله عز وجل من المتقين من النبيل لان القران متان اذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب واذا ذكر الثواب ذكر العقاب واذا ذكر اهل الخير الشر واذا ذكر الحق ذكر الباطل متان حتى يكون شير الإنسان إلى ربه كان الخوف وردع لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من نكر الله وإن غلب عليه الخوف وقع في من رحمة الله وكلاهما من تباع القنوط كلاهما الشرط لأمن من, من نكر الله ولا القنوط من رحمة الله لذلك تجدون القران يعتمد هذا وبهذا ولئلا كمل النفوس من ذكر حال واحدة والاحساب فيها دون ما يقابلها وهذا من بلغه القران الكريم ونقف الى هذا الحد من استغلال بقيه الوقت في الاسئله التي ربما تكون فيها قواعد فيها فهنا نبدا لا قول لله تعالى ان للمتقين مكانا حدائق واعناب وكواعب اثرابا الى اخره هذاك الله عز وجل هذه الايات جاءت هذا قوله ان للطاغين مآبا ان جهنم كانت مصادا مآبا وذلك الكريم الثاني تضمن فيه الامور اذا ذكر فيه الثواب ذكر العقاب واذا ذكر العقاب ذكر الثواب واذا ذكر صفات المؤمنين ذكر ذكر صفات الكافرين وهكذا لأجل أن ان يكون الانسان الى القران راغبا راغبا, راغبا اذا راى ما فيه الثواب للمؤمنين راغب درج وأمل وإذا قرأ ما فيه عقاب الكافرين صار فيكون سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء لا يأمن من الله ولا يأس من رحمة الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء. أيهما غلب لك صاحبي يقول عز وجل ان للمتقين مخرجا المتقون هم الذين اتقوا الذين اتقوا اطاعوا الله وذلك في فعل اوامر الله وحسن نواهيه احيانا يمر بتقوى واحيانا يمر بتقوى يوم الحساب واحيانا يأمر بتقوى النار قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار فجمع بين الأمر بتقوى والأمر بتقوى النار وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وعمر بتقوى يوم الحساب وكل هذا يدور على معنى واحد وهو أن يتقي الإنسان, الإنسان المحارم ربي فيقوم يقوم وانتهي عن ناصيته فانمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله وانتنبوا نواهي الله هؤلاء لهم مفاذ لهم مفاذ هو مكان الفوز وجمال الفوز يعني. فهم فائزون بعمكنتهم وفائزون في ايامهم يقول عز وجل حدائق واعناب هذا نوع المساعد حدائق <تصفيق> أي البحافين عظيمة, ال... عظيمة الأشكار كثيرة الأشكار منوحة الأشكار وأعنابا أي عناب جمع عنب وهي من جملة الهدائق لكنه خصها بالذكر وكواعد أفرابه الكواعد جمع كاعب وهي التي فبينت الدهاء ولم يتدلع والبرز وظهرت الكعب وهذا اكمل ما يكون في جمال الصد واترابا على سن واحد لا تختلف احداهن عن الاخرى كبرا كما في نساء الدنيا لان هذا واختلفت احداهن عن الاخرى كبرا فربنا تستل المواجه بينهما وربنا تكون إحداهما محظونة إذ لم تساوي الاخرى لكن لاتنهن أسراب وفأسا جهاقا أو فأسا ممتلئة والمرارب الفأس هنا فأس الخمر وربما يكون من الخمر وغيره لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللب في الشاربين وأنهار من عسل المصفف فأتي في الدهاق يعني المملوءة من الخمر وربما يكون من الخمر وغيره لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا فيه ولا كذابا أي ولا كذبا فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا لأنهم على سرور المتقابلين فبنزع الله ماذا سبري المغل وجعلهم إخوانا جزاء من ربك عطاء حسابا أي أنهم يجعون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على اعمالهم الحسنه التي عملها في الدنيا واتقوا بها محارم الله وقوله عز وجل حسابا كافيا ماخوذا من الحسن هو واتبعه على ان هذا الكاس كاف لا يحتاجون معه الى غيره كمال لذاته وتمام مفاةه ثم قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمة الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء قال الله, قال الله تعالى إنما أمرت أن رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء فهو رب السماوات والتفاق ورب الأرض وهي سبع كما تبت ذائفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفهات وغيرها مما يعلمه ومما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى وكلنا ان يكون منه خطابا يوم يقوم الروح يعني ان الناس لا يكون خطابا من الله ولا يستطيع احد ان يتكلم الا باذن الله وذلك يوم يقوم الروح وهو سجيل والملائكه صفا اي صفوفا صفا بعد صف لانه كما جاء في الحديث تنزل ملائكه السماء الدنيا فتحيط بالخلق ثم ملائكه السماء الثاني هو ورائهم ثم الثالث والرابع والخامس وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحان وكعال يوم يقوم الروح والملائك الحق لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم فما قال تعالى وخشعت الأصواد للرحمن فلا تسمعوا إلا همش إلا من أذن له الرحمن بالكلام فإنه يتكلم كما أدن له وقال شوابا وقال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وذلك في الشفاء إذا أعلم الله لأحد يشفى شفاء فيما أدن له فيه على حسب ما أدن له ظهر الله تعالى ذلك يوم الحق أي ذلك الذي اخبرناكم عنه هو يوم الحق وهو الحق ضد البارد أي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل يوم, يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اعمل الله واياكم على ذلك اليوم فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اي من شاء عمل عملا توبوا به الى الله وهزوا به الى الله وترك العمل الصالح الموافق امرض الله تعالى وقوله من شاء فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا هي آية ايه اخرى وهو وهي قوله تعالى لمن شاء منكم ان من يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين يعني اننا حنا خيار في منذهب اليه لا أحد هنا على شيء لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وإنما بين الله ذلك في كتابه لأجل أن لا يعتمد الإنسان على نشفه وعلى مشيئته إذا أعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهجاية بما يحب ويرضى ويقول إنساننا حر يريدك ماشئ وأتصغبك ماشئ نقول الأمر كذلك لكنك مربوط إرادة الله عز وجل ثم قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة يوم القيامة بالحقيقة يا أخواننا قريب وما بقى في الدنيا ملايين حريب فإنه قريب فإنهم يوم يرونها كم يلبثوا إلا عشية أو رحافة فهذا العذاب الذي ينذر الله قريب ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت والإنسان العابل متى يموت ويصبح هو أن يمسي أو يمسي ولو يصبح ولهذا كان علينا ان نفهم في أعمالنا وأن نستغل القلصة حتى فرص الأواء يوم ينظر المرء ما قدم داه المرء بكل ينظر ما قدم داه ويكون بينه وبينه ويكون بين يديه ويبطى كتابه ويقال اقرأ كتابك سفى من السفل يوم عليك حسين ويقول الكافر بصدة ما يرى من الحول وما يشاهد من العذاب يقول يا ليتني كنت ترابا يعني ليتني لم اخلق او ليتني لم ابعث او اذا رأى البهائن التي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا يتمنى ان يكون مثل البهائم. قالوا حكمت ترابا تحتني تراب السماء يعني الاول ليتني كنت ترابا فلم اخلق لان انشاء خلق من تراب اما الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم امت في, في القبور الثالث التي قد الله وقد لها أي كما كانت هذه البهائن. الله وإلى هنا تنتهي طورة النبأ وفيها من المواعب والحكم وآيات الله عز وجل ما يكون موجبا للإرحام والإيماء يسأل الله أن يفعنا وإياكم بكتابه وأن يجعلهم معدفا لقروبنا وشفاء لما في سدورنا إنه جواب الكريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى عائله وأصحابه تبعهم بإسان إلى يوم الدين ثم الآن